وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْفُرُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثَلُ الَّذينَ كفَّوُوا كمثَلِ الَّذينَ يَنْعِكُوا بِمَا لا يَسْمَعُ إلَّا دُعاءً ونذاءً ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لخير الله فَأَمَّن يُظْلَمُ رَغَيًّا وَبَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَا اسْمَعْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَسْتَأْوُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا به ثمنا قليلا أولئك ما يقولون في بطنهم إلا نار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الصلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَمَنِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا مِنْهُمْ